راحين من الدنيا سعد امتى قلبي راحين من الدنيا سعد امتى قلبي ولا بكره ولا بعد امتى قلبي انت قلبي راحين من الدنيا سعد امتى قلبي راحين من الدنيا سعد اطلع بحلم جديده ابي واسألوا عن قلبي ايه اللي انكتب يجي نور الشمس ويجدد امالي والتي اسعد من اليوم الابل النهار اطلع بحلم جديده ابي And ask my heart what I wrote The light of the sun and my hope And I will help from the next day I Shammati a Amal Waid Wimta In ولا Wala Bukhara In رحينول المد يا سعد امت قلبي رحينو المد سعد إلا هرطة ولا بكرة ولا بعد امت يا قلبي امت قلبي رحينو المد سعد امت قلبي رحينو المد سعد Thank بنواب الشام بالعينين والليالي من سهر طالت على قلبي في دنيا المناثر الانتصار كل لحظه تمر أستنى اللي جرى الا مان الخرواب بالشاب هرماني التاليه قلبي في دنيا المنى طال الانتظار كل لحظه تمر اسدنا اللي جاي وعيش هايم بس الكره وبستنى امل بكره وعيش ان النهار دا ولا بكره ولا بعد الا من واعد وانت في واد ان النهار دا ولا بكره ولا بعد انت قلبي راسين للم دنيا سعد انت قلبي راسين للم دنيا سعد نهارده ولا بكرة ولا بعده امتى يا قلبي رافين راحينول من الدنيا سعد امتى يا قلبي راحينول من الدنيا سعد اما هرضه ولا بكره ولا بعد امتى يا قلبي